ولا شيء هناك برايي فأشهد أن الله أرسل عبده ولا شيء هناك برايبي، وقد كان نور الله فينا لمهتد وصم صام تدمير على كلنا كبير، على كلنا فأشهد أن الله أرسل عبدا بحق ولا شيء هناك برا. وقد كان نور الله فينا لمبتد وصن صمددين على كلناكبي على كلناكبي كل دليل عند من تم عقله على أن شرب الشرع أصفى المشارب أصفى المشربين تواضعون في سلامة فكره على كل ما يأتي به من مطالبي, من مطالبي فأشهد أن الله أرسل عبدا حق ولا شيء هناك برائب وقد كان نور الله فيها لمدد وصنصا متدمير على كل ناكب سماحة شرع في رزانة شرعة وتحقيق حق في إشارة حاجبي مكارم أخلاق وإتمام نعمة نبوة تأليف والسلطان غالب نصدق دين المصطفى بقلوبنا على بينات فهمها مَن مُرَائِبِ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِحَقٍّ وَلَا شَيْءَ مِنكَ بِرَائِبِ وَقَدْ كان نور الله All give me.